يحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البذ ما دمتم حوما واتقوا الله الذي إليه تحشرون